جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يسأل عن الضبط البيت قبل الأخير وتمت الأرجوزة المئية. هل هكذا الياء ميئية في, في النسختين في النسختين بإثبات الياء الأولى مئية. في النسختين الخطيتين بإثبات الياء نعم هذا يقول هل أسلم النجاشي النجاشي نعم أسلم والنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه ونعى وذكر وفاته صلى الله عليه وسلم لأصحابه وإسلامه كان أيضا في وقت مبكر نعم هذا يسأل عن التسميع تسميع الأرجوزة هل سيستمر الاسبوع القادم لا هو التسميع مصاحب للشرح فكان آخر يعني وقت للتسميع هو هذا اليوم إلى ما قبل صلاة المغرب من هذا اليوم والحفظ مستمر من أراد أن يحفظ نسأل الله أن يعينه وأن يقويه لكن التسميع ينتهي بهذا اليوم نعم. يقول ذكر الناظم أن آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت ميمونة مع نعم. أن بعدها ماريه ماريها الكبطية ليست من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سبق بيانه نعم الذي يقول أرجو من الشيخ الإشارة إلى بعض فوائد الآية اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآية العظيمة المباركة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الأيام وأفضلها وخيرها يوم عرفة وخير يوم طلعت عليه الشمس نزلت عليه عشية عرفه وواقف صلوات الله وسلامه عليه بعرفه وأدرك أهل الكتاب عظم شأن هذه الآية وعظم مكانتها حتى إنهم قالوا لعمر بن الخطاب كما مر معنا في الحديث الذي في الصحيحين لو أنها نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يدركون أن هذه آية عظيمة جدا ولها شأن عظيم. فيقول لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال رضي الله عنه إن أعلم اليوم الذي نزلت والوقت الذي نزلت نزلت على على نبينا صلى الله عليه وسلم عشية عرفة واقف بعرفة. وهذه الآية بين الله سبحانه وتعالى فيها تمام هذا الدين وكماله. وأن الله عز وجل أتم على عباده النعمة بإكمال هذا الدين فكمل دين الله ولهذا لم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام بعد نزول هذه الآية لم ينزل بعدها حلال ولا حرام نزلت آيات لكن ليس فيها حلال وحرام لأن بنزول هذه الآية كمل دين الله كمل دين الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وإذا علم المسلم أن دين الله عز وجل قد كمل فإن واجبه في هذا الباب أن يتعلم هذا الدين الكامل وأن يعمل به وأن لا يفتح على نفسه باب إحداث في دين الله واستحسان لأعمال لم يشرعها الله سبحانه وتعالى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 فلن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة فلن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة ولهذا فإن هذه الآية من أعظم ما يكون في الدلالة على بطلان البدع والمحدثات فدين الله عز وجل دين كامل والواجب على أهل هذا الدين أن يلزموا دين الله تمسكا ومحافظة ولزوما لهذا الدين إلى أن يتوفاهم الله سبحانه وتعالى عليه نعم, نعم. لماذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بتطليق سودة رضي الله عنها الله تعالى أعلم ذكر في ذلك يعني أمور فالله تعالى أعلم بذلك نعم يقول مات أبي وأمي قبل أن يحج ولقد قمت بعمرة في العام الماضي فهل اعتمر عن أحدهما أعد مات أبي وأمي قبل أن يحج ولقد قمت بعمرة في العام الماضي فهل اعتمر عن أحدهما نعم اعتمارك عن أحدهما والأولى بذلك الأم لعموم الحديث أي الناس أحق بحسن صحبتي قال أمك وهذا من البر هذا داخل في البر الذي يكون بعد الوفاة نعم قل ما هو الأحسن الاغتسال في الميقات أو في الفندق وكذلك للنساء كله جائز كل ذلكم جائز سواء في الفندق أو في الميقات افعل أيسر لك من ذلك والمهم أن تكون النية في الميقات نعم. ما حكم من أتت إلى العمرة مع أختها وزوج أختها ما العلم بأن زوجها متوفى زوج الأخت ليس محرم لها وفي الحديث الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير دي محرم والواجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل ومن الوقوع في هذه المخالفة لأن هذا عمل لا يحل ولا يجوز المرأة نعم هل للمسافر أن يصلي صلاة الضحى أم الأولى تركها له أن يصلي صلاة الضحى وصلاة الضحى ليست من الرواتب وإنما هي من النفل المطلق